فأَلْمَ أَفْجُورَهَا وَتَقْوَاهَا؟ قَدْ أَفْلَحَ مِنْ ذَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَاهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَوَاهَا إِذْ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ الرَّسُولُ اللَّهُ لَا قَتَلَ اللَّهُ وَسُقِيَاهَا فَكَذَبُوهُ فَعَقْرُوهَا أدم دمع عليه ربو بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها